مختصر الأذكار والآداب جمع وترتيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم بسم الله الرحمن الرحيم الفضائل قبل طلب العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فضل تعلم القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفره الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه فضل الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبديدي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ إن ذكرته في ملأ خير منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون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 وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قسم الأذكار دخول الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخروج من الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الغائط قال غفرانك اذا فرغ من الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه دخول المسجد والخروج منه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك دعاء الاستفتاح كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم الرفع من الركوع رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول السجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى التشهد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 قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعد بالله من اربع يقول اللهم إني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال الأذكار بعد السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة من حس بوجع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفت الدعاء للمريض عند عيادته كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس فهور إن شاء الله إذا أصيب بمصيبه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر قد الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول انا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها ما يقال للمسافر عند الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا قال له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتي مع دعاء السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وقوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنطلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون دخول البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء لبس الثوب الجديد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير خير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له التثنية أول الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره الحمد عند الفراغ من الطعام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الدعاء إذا أكل عند أحد أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل وشرب فلما فرغ قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. إذا أقبل الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه أذكار النوم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الشيطان أنه قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه كذوب وقد صدقك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح به ما ما استطاع من جسده يبدأ به ما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا ما يقول إذا استيقظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أذكار الصباح والمساء قال النبي صلى الله عليه وسلم قل قل هو الله أحد والمعوذتين عين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا أمسى ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تبره حمة تلك الليلة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 حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم التهليل قال النبي صلى الله عليه وسلم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 ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك الحوق له قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله الاستغفار <تصفيق> قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة عند نزول المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا من نزل منزلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك عند التعجب من شيء يقول سبحان الله يقول الله أكبر تشميت العاطس قال النبي صلى الله عليه وسلم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 فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعلم كلمه لو قالها لذهب ذا عنه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الدعاء لمن صنع معروفا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه كفارة المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك قسم الاداب مراقبه الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي التصوير عن أبي جحيفه رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم أجوب صلاة الجماعة اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسال النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب بر الوالدين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم, قال ثم, من؟ قال ثم أبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبر البر ان يصل الرجل ودأ ابيه صلة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينثأ له في أثره فليصل رحيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم إكرام الجار قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره إكرام الضيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه احترام الكبير تكلم رجل في حضره من هو اكبر منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ الأكبر آداب قضاء الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه السواك قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب العطاس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطت رطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته التثاؤب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب احدكم أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل اداب الانتعال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعالى احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال القزع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع التشبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال آداب الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه آداب الشرب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النف في الطعام والشراب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء الفراغ من الأكل والشرب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا تحريم احتقار المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الصدق قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا الكلمة الطيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقه تحريم سب المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لباب المسلم فسوق وقتاله كفر الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه النميمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام الكذب لإضحاك الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا البشاشه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق التواضع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله حب الخير للغير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه الدلالة على الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله الشكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس الحسد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا الغش قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا الحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير وجوب تغطية الوجه قالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها تحريم الدخول على النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت تحريم مصافحة النساء غير المحارم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط تحريم الخلوة بالمرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن الشيطان ثالثهما محبة رقاء الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه تم بحمد الله